جزاكم الله خيرا ونفع بكم الاسلام والمسلمين وعف الله عنكم وعن السامعين ووالدين وجميع المسلمين يقول السائل هل يدخل في رحمة الاطفال اطفال اليهود والنصارى والقفار الطفل يرحم ايا كان حتى لو كان غير مسلم يرحم لان هذا الرحمة هي من الامور التي تحببه الاسلام